ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعدلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون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 له واهله ثم لنقولن لوليهمه ما شهدنا ثم لنقولن لوليهمه ما شهدنا بهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا بكرا وهم لا يشعرون